ننتقل للحصة الثانية طبعا نحن معنا مسائل باخية فقهيات لحديث عباد بن تميم وهي سريعة إن شاء الله تعالى إن ننتقل إلى قاعدة الشك لا ينقذ اليقين وهذه القاعدة مهمة جدا لأن سنذكر أمثلة تطبيقية عليها وقاعدة تعتبر هذه القاعدة تفرعت عن قاعدة الشك لا ينقذ اليقين مع ذكر أدلة هذه القاعدة ومعناها طيب عن عباد بن تميم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نقول مسألة في قول المصلي كذبت عند الشك قلت فأخرج الحاكم وابن حبان بلفظ قريب وهو على شرط الشيخين وأخرجوا كذلك أبو داود وعبد الرزداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان، إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك احدثت فليقل فليقل كذبت، فليقل كذبت. إلا ما وجد ريحا بانفه إلا ما وجد ريحا بأنفك أو سمع صوتا باذنه قلت وفي بعض روايات فليقل يعني في نفسه كذبت وهذا نص صريح في مشروعية قول القائل يعني في صلاته كذبته يعني للشيطان ولا يحتاج إلى تأويله ويوافق هذا ما يشرع من تعوز المرء في الصلاة وتفله عن يسار سلاسا والتسبيح لأن كل هذا في معنى واحد يبقى أول دليل معنى وهو قوله فليقل كذبت الدليل الثاني وهو قياس صحيح إن المرء يجوز له أن يتكلم في الصلاة إما إرغاما للشيطان صحيح او تصحيحا لصلاته أو نحو ذلك كما يسبح كما ماذا كما يتعوز كما يدخل عن يساره ثلاثا واضح لما ياتي الشيطان فين قال فليدخل عن يساره ثلاثا فإذا جاز التفل جاز, جاز الكلام لأنه لا شك أن الكلام أعظم منين أو أن التفل أعظم منين من الكلام فهذا الدليل اليه الثاني والدليل الثالث على ذلك هو ان في هذا من ارغام الشيطان ورد وسواسه وكيده بمثل فعله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك به في صلاته وتكلف والكلام دون الحركة فإذا جازت الحركة جاز الكلام ويقوي ما سبق النظر الصحيح لان في, في ذلك من حفظ الصلاة من الضياع ورد كيد الشيطان وإرغامه خاصة وأن كلامه في نفسه لا يعد كلاما كلام النفس لا يعد ماذا؟ كلاما بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم ما لم تتكلم او تعمل قلت خامسا القياس فإذا جاز الكلام في مصلحة الصلاة كما صح كما صح أن المرأة قالت كما صح أن المرأة قالت داروا عنا استئمامكم داروا عنا استئمامكم من حديث عمر بن أبي سلمة القرن فيجوز فيجوز الكلام ارغاما للشيطان لانهما معا في مصلحه الصلاه اقرأ هذه الخمسه دله ابو حمد ونشرح مم. نعم ممكن هذا أيه؟ اسمع الخمسة أدلة مرة أخرى والجواب عليه الأول. نعم؟ إيه؟ بداية المسألة هذة من أول مسألة. أمسك هذه المسألة وهي قول الشيطان قول المصل للشيطان ماذا كذبت عند ماذا؟ عند الشك فإذا جاء الشيطان واحدا فقال له احدثت فليقل له ماذا كذبت هل يشرع ام لا يشرع الادله لا, لا <تصفيق> ويقول هذا أول دليل وهو الحديث الذي اخرجه الحاكم واخرجه كذلك قبله ابن حبان وابن خزيم وهو صحيح على شرط من الشيخين وهو في مسنن أبي داود وألفاظه مقاربة قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم فقال أحدكم ماذا مع أن الشيطان فاعل لكن لما قدم المفعول على الفاعل هنا؟ ها؟ من باب الأدب اللفظ لا يقدم الشيطان ذكرا على من على عباد الله المصلين واضح وهذا أدب في الحديث وفن في الكلام فقال يأتي أحدكم الشيطان فقدم المفعول لأن المفعول هنا أشر والمفعول لا تقدم على الفاعل إلا لأسباب قال قال تعالى في كتاب الكريم وإذ بتل إبراهيم ربه قدم المفعول هنا ليه إشارة إلى خصوصية ابتلاءات إبراهيم عن سائر الأنبياء فقدمه للتنصيص على ابتلاءات إبراهيم دون غيره لأنه اقتلي شيخا اقتلي شابا اقتلي طفلا غلاما اقتلي في أبيه اقتلي في امرأته اقتلي في ولده، اقتلي في نفسه اقتلي بالطرد والإخراج اقتلي بالتحريق والنار فاتلي إبراهيم رضي الله عنه لكل وجه فاضح يروا والله، في محاضر واضح يا طلبة العلم، فهنا قال يأتي أحدكم الشيطان، فيقول له إنك أحدث، فليقل ماذا كذب؟ هذا نص صريح لا يحتاج إلى ماذا إلى تأويل؟ يعني يأتي من يتأول يقول كذبت؟ كيف يتكلم في الصلاة أو كيف هو الحديث صريح؟ يقول له ماذا كذبت؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم فهذا نص صريح لا يحتاج الى ماذا الى تاويل وفي مشروعيه قول المصلي ماذا كذبت يعني فين في صلاتي عند ماذا عند الشك وعند قول الشيطان له ماذا احدثت اثنين قلت الشيطان طيب عندنا الدليل الثاني وهو إذا جاز للمرء في صلاته أن يدفل عن يساره صحيح إذا حاول الشيطان أن يفسد عليه الصلاة وأن يتعوز بالله من من الشيطان الرجيم وأن يسبح في الصلاة فإذا جاز كل هذا في الصلاة جاز قول ماذا كذبت لأن الجميع في معنى إيه؟ معنى واحد وهي محافظة على الصلاة وطرد الشيطان وإرغامه وصرفي شويه أنا أدري سؤالك وهو أن يعدل إلى قوله كذبت إلى قوله أعوذ بالله ماذا نعم صحيح ما هذا حديث المرء جزاك الله خير قول الدليل السادس لذا جاز ان انت تدفل عن يسارك عشان تصرف الشيطان عن صلاتك يبقى جاز ان تتكلم لان ايوم أشد اشد في الصلاة تفل ولا الكلام تفل اشد فاذا جاز التفل جاز الكلام رابعا النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالشيطان في صلاته وقال لولا دعوه أخي سليمان لربطته في سارية من سرايا له المسجد فإذا جاز هذا في الصلاة من إرغام الشيطان حتى نك ماذا تتكلف الإمساك به ومقاتلة المار ونحو ذلك يبقى ممكن أن تتكلف ماذا فول كذبة لأن هذا أقل منه هذا ايضا يعد دليلا لان تتقل في نفسك كذبت وهل هذا يعد كلاما لا يعد كلاما أصلا فإذا خرجنا من الإشكال إن الكلام لا يجوز فين؟ في الصلاة نقول لهم ليس هذا كلاما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد حديث نفسه كلاما وقال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم فلم يسمي حديث النفس ماذا كلاما فإذا تكلمت في نفسك كذبت لا يعد ذلك ماذا كلاما اخيرا إذا جاز إن المرأة تقول داروا عنا استئمامكم من أجل ماذا حفظ عورة الإمام وستر عورة الإمام لأن عمر بن أبي كان يصلي عليه بردة مفتوقة فإذا ركع تقلست عن ماذا؟ عن استه؟ فقالت المرأة داروا عنا است إمامكم فإذا جاز المرأة أن تتكلم بمثل هذا يبجاز جاز أن تتكلم أنت بمثل ماذا؟ قولك كذبت ارغاما للشيطان قلت فإن أشكل اشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاه نهى عن الكلام في الصلاه يقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قيده بقوله كلام الناس يعني الذي ليس في مصلحة الصلاة ولا تعلق له بها أما الكلام الذي في مصلحة الصلاة فهو لا يدخل تحت هذا النهي ثانيا أن الكلام الذي معنا هو كلام مخصوص لا يندرق تحت العموم يعني ايه أولا النبي قال لا يصبح فيها شيء من كلام من؟ الناس لكن قولك كذبت هذا كلام الناس لا ليس كلام الناس يبقى الحديث قيد ما يمنع في الصلاة أن يكون من كلام الناس ثانيا أن هذا كلام مخصوص والمخصوص لا يندرج تحت له احتل عام لاني دك كلام مخصوص في حال له حال الشك والوسواس يبقى دك كلام له مخصوص والمخصوص لا يندرج تحت له تحت العام واضح؟ أضرب مثال قلت لأولادك لا تأخذوا من جيبي مالا ولكن حصل عارض هذا العارض كمرض الطفل مثلا فاحتاجوا إلى أن يأخذوا ماذا؟ مالا لاجل شراء دواء له هل تعترض بهذا العموم عليهم؟ الجواب لا لان دي حالة ايه حالة خاصة عارضة والحالة الخاصة العارضه لا تندرج تحت الإيه؟ تحت العموم ثالثا ان هذا ليس كلاما اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل في نفسه وحديث النفس لا يسمى كلاما رابعا والمسبت مقدم على النافي والحاضر ها هنا اقوى من المبيح والاعتراض ليس قويا بما دل على مشروعية الكلام في الصلاه بقول احداث بقول كذبت ارغاما للشيطان يبقى هذا الجواب الرابع يا طلبه العلم تفضل في جواز ان يقول الرجل ماذا احدثت كذبت للشيطان اذا قال له ماذا الشيطان ماذا احدثت نعم في روايه اخرى قال فليقل في نفسي ومعنى فليقل في نفسه أن لا يرفع بها صوته واضح قلت فإن أشكلا اشكال آخر بأنه لم يرد في ذكري حديث عباد بن تميم لم يرد في حديث عباد بن تميم قول المصلي كذبت وهو الحديث العمدة والأصل يعني في إشكال آخر أن حديث الباب الذي معنا ليس فيه فليقل كذبته فكيف الجواب الأول والدين استنبط من مجموع ماذا الأدلة والدين استنبط من مجموع الأدلة ثانيا لأنه في حديث عباد بن تميم أجاب السائل لحاله أجاب السائل لماذا لحاله سالسا ولأن الشكوى التي في حديث عباد بن تميم ليس مصدرها الشيطان وإنما قد يكون مصدرها أمر مرضي أو نحو ذلك أما الشق التي في حديث ابي أبي هريرة الشيطان أما الشق التي في الحديث الآخر فمصدر الشيطان بدلالة قوله يأتي الشيطان أو يأتي أحدكم الشيطان فيقول إنك أحدثت أجبنا على هذا الإشكار رقم كم الثاني؟ وبذلك ترجح القول بمشروعية أن يقول المرء ماذا كذبت إذا قال له الشيطان يعني في صلاتي أحدث قلت فرع قوله أعوذ بالله وما في معناها لأن هذا هو الأصل لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هل يشرع أن يقول أعوذ بالله مكان كذب قلت فمن وقف على النص فمن وقف على النص لم يرى جواز غيرها يعني جواد غير ماذا قوله كذب ومن اعتبر بالمعنى ومن اعتبر بالمعنى لم يفرق لم يفرق بين قوله كذبت وقوله اعوذ بالله ومن جمع بين الحديثين راى جواز الامرين ها ومن جمع بين, جمع بين الايه والحديث راى جواز الامرين وجعل الامر فيه سعه قلت ولكن الاول اولى لكن الاول اولى للوقوف على ظاهر النص وأنه لا يعدل عن المعنى الظاهر الى غيره لا يعدل عن المعنى الظاهر إلى غيره إلا بقرينة واضح يا طلبة العلم وهذه المساله رقم كم المساله السابعه في الحديث والاستامنه هذه. نعم صحيح صحيح ما هو الاول الارز بظاهر النص قلت فوائد ها المساله التاسعه وهي فوائد فقهية. قلت قوله يسمع صوتا ويجد ريحا ليس فيه قصر الحكم على هذين فلو خرج منه شيء خلاف الريح. أفسد صلاته إجماعا ولكن ذكره هذين على وجه التخصيص ليه طب ليه ذكر الصوت والريح على وجه التخصيص قلت وأما ذكره هذين على وجه التخصيص إما لأن غالب ما يصيب المرء غالب ما يصيب المرء من الوسواس يكون في جهة ماذا الريح والصوت وسانيا من باب النزول على سؤال السائد تنزل الجواب على سؤال السائد وسالسا لأن التنبيه على الأخف يعد تنبيها على ماذا على الأغلص صحيح ليس كالأمر كما جاء ذلك الغبي فقيل له كيف تضرب والديك والله يقول ولا تقل لهم ايه أف قال أنا ما قلت لهم شي انا أنا ضربتهم بس يعني إذا كان قد نبه على أدنى الكلام ويكلمة أف افلا يكون ذلك تنبيها على اعظم الفعل وهو الضرب يعني ايش هذا الغبا الذي لم يرد يبقى هذه اول فائده فقهيه ان قصر ليس قصرا للحكم على هذين واضح قلت ورابعا لان القياس لأن القياس يجمع يجمع الخارج جميعا فلا يفرق بين الصوت والريح في هذا الباب بين الصوت وغيره أو بين الريح وغيره في هذا الباب الفقهية الثانية قولوا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قلت لم يحمله الاجماع على ظاهره لانه قد لا يشم ريحا او قد لا يسمع الصوت لجلبه او نحوه وانما حملوا معناها هنا على من تيقنا من تيقن خروج شيء منه وعبر صلى الله عليه وسلم عن هذا اليقين بقوله حتى يسمع صوتا او يشم مريحا فالمقصود بذلك اليقين <تصفيق> ليس ذات الصوت أو الريح لأن هذا قد لا يسمع واضح يا طلبة العلم يبقى هذه الفائدة السانية معنا وبهذا تنتهي العشر مسائل الفقهية تحت هذا الحديث لننتقل إلى فصل قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك فالامر المتيقن لا يرتفع ثبوته أمر المتيقن لا يرتفع ثبوته إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك لكون الشك أضعف من اليقين مثال لو قلنا بأن الأصل في الماء ماذا الطهارة فهذه الطهارة لا ترتفع بالشك وإنما ترتفع باليقين قال الإمام السيوطي رحمه الله وهذه القاعده تنبني عليها ثلاثه ارباع مسائل الفقه ولا كاد باب من ابواب الفقه الا ومسائلهم مخرج على هذه القاعده فعلا انظر في أي باب باب الطهارة قاعدة لها وجود الصلاة لها وجود الصيام الزكاة وسيأتي بيان هذا في الحج قاعدة لها وجود كمن شك في عدد ماذا الاشواط هل طاف سبعا ولا ست فالقاعدة لا يخلو منها باب من أبواب الفقه فلذا صدق السيوطي لما قال نبني عليها ماذا ثلاثة ارباع مسائل فرق. قلت ولذا جعلها جعلها الاصوليون من القواعد الخمس الكلية عندنا قواعد خمس كلية تدور عليها مسائل الدين من هذه القاعده الشك لا ينقذ ليه اليقين الأصل في الأشياء الإباحة والحل والطهارة بقاعدة ثانية كل قاعدة من هذه القواعد تعتبر قاعدة كلية ان بني عليها ثلاثة ارباع أو مسائل الدين من هذه القاعدة قلت وهذه القاعدة مثال لرفع الحرج لرفع الحرج الذي ينشأ عن الوسواس وتعد مظهرا من مظاهر التيسير في الدين يبقى الآن تكلمنا عن معنى القاعدة وعن أهمية القاعدة قلت أدلة القاعدة الدليل الأول ما جاء في القرآن الكريم من عمه ظني من الظن وكقوله تعالى وان الظن لا يغني من الحق شيئا وما جعل الله تعالى دين المشرك الظن ما يتبع اكثرهم إلا ماذا إلا ظن قلت وهذه نصوص في زم الظن والظن هو الشك وإن كان الشك أعم منه ولكن هذه الآيات في الظن الذي هو بمعنى ماذا بمعنى الشك وهو خلاف اليقين الدليل الثاني وهو حديث الباب الذي معنا وهو نص على وجوب اطراح الشك من انه اولا لا ينصرف يعني من صلاته فلم يبني على ماذا على الشك شيئا ثانيا أنه لا ينصرف إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا بمعنى لا يرد اليقين إلا يقين ثالثا ما جاء في الأحاديث الأخرى من دفع الشك باليقين ان يقولك للشيطان كذب يبقى هذا الدليل الثاني معنا في وجوب ماذا اطراح الشك من انه قال لا ينصري وثانيا لا يعول عليه إلا أن يتحول الشك إلى ماذا إلى يقين يسمع صوتا أو يجد ريح ثالثا أنه يبالغ في إطراح الشك ولو كانت المبالغة في أن يقول في صلاته ماذا كذب الدليل الثالث هو حديث ابي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فلم يدر كم صلى ثلاثه او اربعه ثلاثه او اربعه قال فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم وهذا ظاهر الدلاله في وجوب طرح الشك مهما عظم لانه ليس مكافئا لليقين وامره بالسجدتين من باب التاكيد على اطراحه وعدم اعماله الدليل الرابع ما صح من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهذا ظاهر الدلالة في إفساد عمله لما أعمل الشك وتعبد به ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني لا تدرون هذا شعبان أم رمضان فأتم عدة شعبان الاصل ان شعبان هو اللي إني رمضان هو اللي داخل فانت شككت دخل رمضان ولا بقي شعبان يبقى الاصل بقاء من فالاصل بقاء شعبا فلذا قال فقد عصى بالايه أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قلت ويتأكد هذا من عدم إعمالي الشك في نهايه رمضان حتى تكلف ان يصوم ماذا شيئا من يوم العيد وجعل صلاه العيد في اليوم الثاني الدليل الخامس وهو ما جرى من عمل السلف رضي الله عنه من اطراح الشك كما في قصة عمر الشهيرة لما سال المزاب لما سال الميزاب ماءا فسأل الى جواره الرجل يا صاحب الميزاب يا صاحب الميزاب امائك طاهر ام نجس امائك طاهر ام نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبر فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبر وهذا تقرير من عمر لقاعدة اطراح الشك لان ماء الميزاب ماء ماذا مشكوك فيه فلم يعتبر عمر بهذا الشك وجعله طاهرا اي ماء الميزاب الدليل السادس الاجماع وقد نقل غير امام اجماعا على هذه القاعدة فقال الإمام القرافي رحمه الله هذه القاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه معدوم كل مشكوك فيه معدوم قلت اخيرا المعقول لأن اليقين أقوى من الشك لأن اليقين أقوى من الشك وعليه فلا يؤثر الشك في اليقين لضعفه انتهينا الآن من ذكر ماذا أه أدلة القائد بعد المغرب إن شاء الله تعالى أنا مع أمسلة فقهية رائعة جدا تحت هذه القاعدة بإذن الله تبارك وتعالى منو إن شاء الله تعالى تفترون بين الأزان والإقامة ونلتقي على خير بعد المغرب وصلّي لهم على نبينا محمد وعلى آله كاجيب لك ان شاء الله تعالى تصعد اخت لاستلام وجبات الافطار للنساء ان شاء الله تصعد اخت لاستلام وجبات الافطار للنساء انا عندي منها في البيت من الصهر نجيب لك من الصهر فكرة بغاية معين اللي هو المكتوب كل حال بس نستعر <تصفيق> من في جبنا لا أعلم هادل. الله جب لك الموصل لعندي البيت اشتغل الله أكبر الله أكبر I'm oh, all right, all oh, right. at and the muscle. at the لا. يعني شرح لحد النبي عليه الصلاه والسلام البول والغائب. باب التنبيه على الاخطاء او التنبيه بالاغلب اهل العلم حملوا الحديث على العموم لعلى على ظاهرها ليه إن في وقت بتعبر عن ظاهرها لما قال المالي قائم سيدي عصيره رفع فأول هاده عليه على, على ظاهرها خاصة لما فهيش معنى ممكن هو يعبر كده يعني. يعني هي على ظاهرها إن شاء الله على الظاهر توقع عبدان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 اللي تكون مش كده الاحد ممكن يكون يوم يعني تلف بس بس معك النمرة واحد يستعين على الشمس بالكتابة ثم انتبه النمرة استعين يستعين على الشمس بالجداون والمعتصرات يعني مثلاً I did that. السلام عليكم. ثم في المسجد ولا أقول أبعد ولا قريبة. طيب. إن شاء الله. وشمساس حاجات كنت عزة Mm-hmm. <laughs> Thank you. and Perfect. <laughs> You are pure in the world We not the only not to <laughs> Allah oh, wow. Na'am, <laughs> wa mm بسم الله الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد يا طلبه العلم فنات الآن إلى استكمال حديثنا عن هذه القاعدة وهي قاعدة الشك لا ينقذ اليقين نقول أمثلة تطبيقية المثال الأول وهو الشك في الطهارة وهذا المثال طبعا قد مضى معنا وفيه قولان لاهل العلم <تصفيق> القول الاول وهو قول الجمهور لا يتوضا لحديث عباد ابن تميم باب هريره رضي الله عنه لحديث عباد ابن تميم وهو حديث الباب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا ولأصل عام هو أن الشك الطارئ على العبادة لا يعتبر به وهو أن الشك الطارئ على العبادة لا يعتبر به لأن الزمة مشغوله بيقين فلا تبرأ إلا باليقين واليقين لا يزول إلا بالشك واليقين لا يزول بالشك قلت خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل هذا الشك في بعض روايات فقال ياتي احدكم الشيطان ياتي احدكم الشيطان فيقول انك احدثت فليقل له كذبت ولا يبنى على الكذب حكم شرعي <تصفيق> <تصفيق> وشهادة الشيطان غير معتبره ماذا شرعا لانه كاذب قص وقت قال له الصحابي رضي الله عنه الرجل يخيل إليه والخيال هو الشيء الذي لا حقيقه له وهو الوهم وعليه فشكه لا عبره به لان اصله وهم والله المستعان أما القول الثاني فهو لمالك رحمه الله من توضأ فلا يدري أحدث أم لا فليعد وضوءه وذلك لأنه بمنزلة من شك في صلاته لأنه بمنزلة من شك في صلاته صلى ثلاثا أم أربعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلغي الشك وأن يرجع إلى الثلاث والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. يبقى هذا كلام مالك مبني على دليلين سنين. الشك في الشرط يوجب الشك في ماذا؟ في المشروط. الشك في الوضوء يوجب الشك في ماذا؟ في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. رده لماذا؟ إلى السلاس. رده إلى ماذا إلى السلام قلت ولا شك أن رأي الجمهور أرجح من رأي مالك من راي إمام مالك رحمه الله وأن الشك المسكور ها هنا لا عبره به ذلك لأن حديث عباد بن تميم هو أخص من حديث أبي سعيد الخضري لأن حديث عباد في الشك في الطهارة لكن حديث عباد بن تميم فين؟ في الصلاة فيعتبر أخص منه قلت هو الخاص مقدم على الدليل العام ثانيا بل ان في حديث ابي سعيد الخدري من اطراح الشك لان الثلاث يقين والاربعه شك فلذا طرح الشك وجعلها سلاسا وهو هو نفس المعنى ثالثا أما قاعدة الشك المؤسر في الشر أما قاعدة الشك المؤسر في الشر قلت فهذه القاعدة وإن كانت صحيحة لكن لا يحتج بها لا يحتج بها يعني مع الدليل الصحيح الصريح والذي فيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا وعليه يترجح قول الجمهور باتراح الشك في الطهاره وعليكم السلام والبناء على الأصل هذه اول مساله وهي الشك في الطهارة من توضأ فشك في طهارته فاهل العلم في هذه المساله على مذهبين مذهب الجمهور انه لا يعتبر بهذا الشك وأن طهارته باقيه لحديث عباد بن تميم قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشك الشيء في الصلاة قال فلا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشمري أما المالكيه قالوا لا إنما يتوضّع إنما يتوضّع ويعتبر بهذا الشك لأنه بمنزلة المصلي الذي يصلي فإذا ترك طرأ شيء على صلاته صلى ثلاثا أم أربعا فانه يعتبرها ماذا ثلاثا ويرج الى الثلاث ولا يعتبر بالاربعه وهذا الحديث حجه على المالكية اصلا لان هذا الحديث معناه اطرح ماذا شك لان الثلاث يقين والاربعه ماذا والاربعه شك اما قاعده أن الشك المؤثر في المشروط أو في الشرط يؤثر في المشروط هذه القاعدة لا اعتبار بها هنا لوجود ماذا؟ النص والقاعدة لا تكون دليلا فكيف يعارض بها ماذا؟ الدليل من اخرى المسألة الثانية الشك في عدد الركعات وقد فرق وقد فرق نفر من أهل العلم بين أحد رجلين الأول الذي الشك عادة له وقد ابتلي به فهذا يبني على يبني على الأقل والثاني الذي طرأ عليه الشك فيتحرى الصواب فإن لم يكن يعيد صلاته ويزكد سجدتين وهذا من تفريق الاحناف وفرق اخرون وهم الحنابلة وفرق اخرون وهم الحنابلة بين الامام والمنفرد بين الامام والمنفرد ويرجع التفريق عندهم الى معارضه حديث ابن مسعود لابي سعيد الخدري رضي الله عنه سأشرح كل هذا وأما حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري فلم يدري أسلاسا صلى أم أربعا فليتحرى الصواب وليتم عليه أما حديث أبي سعيد فقال فلا يدري كم صلى ثلاثا ام اربعه فليعدها فليعدها ماذا ثلاثا اول يبني على مسطح ثم يسجد سجدتين قلت وخلاصة القول في المسألة الآن بعد ما نقلنا الأقوال فريق قال لا ينظر بين من كان الشك عادة له كلما كل يصلي يطرأ عليه شك فين في عدد الركعات وفريق قال لا الذي طرأ عليه شك مرة واحدة هذا يعيد يعيد ماذا صلاته إذا طرأ عليه شك حتى ولو بعد العبادة الفريق الثاني قال نفرق بين الإمام ومن والمأموم أو المنفرد نفرق بين الإمام والإيه والمنفرد فريق الثالث قال إن هذا الخلاف راجع إلى خلاف حديث أبي سعيد لحديث من؟ ابن مسعود الآن سنذكر خلاصة القول في المسألة الأول أنه لا اعتبار بالشك الطارئ بعد العبادة إلا أن يغلب عليه يقين كما جاء في وقعة زل اليدين لأن الشك الذي حصل في وقعة زل اليدين حصل بعد الإيه؟ بعد العبادة حصل بعد العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبني على كلام زل اليدين شيئا إلا لما نظر إلى الصحابة فأقر ما قال يبقى عليه لا تعتبر بالشك بعد العبادة إلا أن يترجح لك ماذا يقين مثلا ما في يقين يبقى هذا الشكل عبرة به يعني واحد بعد الصلاة قاو الشيطان فقال بلاش قاو شيء. ركعتين ولا ثلاثة نصلي حصل شك هنا ما يعتبر بهذا الشكل يطرحه يطرحه ولا يعتبر يعتبر أن العبادة ماذا وقعت على نحو ما طلب الشارع ثانيا ولا فرق بين إمام ومأموم منفرد في هذا الباب لأن الأحكام الشرعية لا تختلف في هذا الباب والأصل مساواة المأموم بالإمام بماذا؟ بالمنفرد. الأمر الثالث أن الشك زال بتحري الصواب فصار بذلك يقينا فاعتبر به المرء محمد الله يعني كيف شك ركعتين ولا ثلاثة فقلت تذكر انه قرأ في الركعه الأولى الضحى وفي الركعه الثانية ليه الكافرون يبقى الركع له بالصدف يدي كم سالسة يقينا يبقى الشك الذي ترى زال عندما تحرى ماذا؟ تحرى ليه؟ تحرى الصواب يبقى هذا من باب تحري ماذا؟ تحري الصواب فاذا تحرى الصواب فزال به الشك صار يقينا رابعا ومن صار الشك له عاده أطرحه ولم يعتبر به يبقى هو الشك له عاده واحد كل ما يتوضا يخرج بعد الوضوء يشك هذا ما يبني على الشك ماذا شيء اللي هو من صار الشك له إيه؟ له عاده واضح لأنه دخل في عداد ماذا المرضى الذين يرفع عنهم ماذا الحرك شرع قلت اخيرا والشك الطارئ لا يعتبر به ويبني على ما وما هي اما الركعات الاقل الثلاث اذا شك في الاربع اذا شك في خامسا اما اعاده الصلاه فليس فيه فليس فيه او عليه دليل البتة ووجوب او عموم وجوب اطراح الشك ينصر هذا القول يبن تأتي المسألة إلى خمس نقاط واضح وهي عدم صلاحية التفريق بين إمام ومؤموم ومنفرد اثنين ان صاحب العادة هذا ماذا لا يبني على الشك مطلقا سالسا القول بعادة الصلاة ليس عليه دليل رابعا أن الشك بعد العبادة ليس مؤسرا خامسا ماذا ما كلمنا عن الشك الطارئ اعادة الصلاة ما علي دليل اعد المسائل الخمس لا اعتباره بالشك الطارئ بعد العبادة يبقى اي شك بعد العبادة لا خيمة له اثنين لا فرق بين امام ومؤموم ومنفرد ومسبوق الجميع يتساوون في حكم الشك. ثلاثة. الشك يزول يتحرى الصواب. اه نعم. الشك يزول بتحرس الصواب. فيصبح بذلك ماذا؟ يقينا. يبقى إذا المرء إذا شك يتحرى الصواب. لا هو أن يتحرس. ويطلب اليقين فين؟ في ذلك. واضح. كما لو شك الإنسان في عدد الركعات. فلاه عندئذ لنتحرص عن طريق ماذا؟ ذكر ما قرأ في الركعة الأولى ما قرأ في الركعة الثانية إلى آخره طيب ناتي للمسألة الثالثة: إعطاء الزكاة من شك فيه فالجمهور على أنها تبزئ ولا يلزمه إخراجها مرة ثانية يعني المسألة دي واحد اعطى الزكاه لرجل وبعد ما انصرف جاءه رجل اخر قال انت عارف اللي انت اعطيته ده يا اخي ده غني هل هنا يجب عليه ان يخرجها مره ثانيه ولا المره الاولى مجزي له يبقى اعطاء الزكاه من شك إيه؟ من شك فيه واضح قلت وقول الجمهور على انها تكفي ولا يلزم اخراجها مره ثانيه لما صح من حديث معن بن يزيد لما أخرج أبوه يزيد دنانيره فجعلها في المسجد فجاء معن فأخذها فجاء معن فأخذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن مع أن يزيدا ما أراد بها معنا ما أراد بها ولده وهذا الحديث فيه دلال على مشروعية أن يخرج الأب زكاته لمن لولده ولكن بشرط الا يكون ولده فين؟ في عوله يعني هذا الابن تزوج وانفصل بحياته عن أبيه وكان هذا الابن فقيرا ما معه هل للاب أن يعطي الزكاة لهذا الابن الجواب نعم أما مسألة إن لا يعطي الأصول ولا يعطي الفروع من الزكاة هذه القاعدة مش عامه تمام؟ لكن اتفاقا لا يعطي الأصول لا يجوز الابن أن يعطي أبا ماذا الزكاة؟ لأن الحديث قال أنت ومالك لأبيك لكن هل يجوز الأب أن يعطي الابن هذا مشروط بما خرج الابن عن ولاية من الأب فصارت له حياته وسرته وولده وكذا وهذا حديث معن بن يزيد معنا كدليل لأن يزيدا أخرج زكاة جعلها في المسجد فلما جاء معن علم بالقرائن أن هذه الأموال ماذا أموال سبيل صدقات يعني واضح فأخذها فعلم يزيد أن ولده معن أخذها فقال ما, ما هذا أردت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخستها معا بما يدل على ماذا على جواز إعطاء الأب بالزكاة لمن للابن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك ولو أنه لا يجوز لألدم معنا بأن يرد ماذا بأن يرد هذه الزكاة قلت وفيه دلالة على مشروعية إعطاء الزكاة من شك فيه يقوي هذا ان امر الغني اجتهادي ان امر الغني اجتهادي لا يمكن والاجتهاد يحتمل الخطا والصواب يعني اشتقوا فلان ده غني ولا لا المساله دي فيها ايه في اجتهاد رحمك الله ممكن نختلف انا وان انت ممكن ترى رجل تقول لا هذا الرجل غني وغيرك يقول لا ليس بغني يعني في قصة طريفة حصلت معي قبل سنوات طويلة مرة كان يتزوج أحد الشباب في المسجد، فكنا لنا سنة حسنة صاعتها ونحن شباب ندعو طلبة العلم والناس إلى ماذا؟ إلى أن نجمع له ماذا؟ مبلغا من المال لأن الزواج في كلفة يعني شديدة وأغصار الشباب يعني في حاجة، فكنا نجمع بأسلوب طيب لا يحرجه ولا يسبب له حرج. من الجلوس من استطاع يدفع في سريه يعني من غير ما يعني فاذا باحد الشباب اعترض علي يومها فقال لي لا هو ما محتاج قلت انت ما تعرفه قال لو كان محتاجا لما اطعمنا القطوق يعني ما اعتبر وجود القطوق قرين على ماذا على الغنى يا في فيده استبربع جنيه في السوق انتهى هذا ليس دليلا على الغنى إن كون أطعامنا القتول إنه ممكن يكون تكلف من أجل ماذا من أجل زي ما رجل تذهب إليه فيطعمك طعاما كثيرا من أجل احتفاء بك فهذا لا, فهذا لا يدل على ماذا على غناء أبدا فالمسألة فيها نوع من الاجتهاد والخطأ والصواب وعليه طالما تحديد امر الغني اجتهادي يا طلبة العلمي يبقى إذن يجوز إعطاء الزكاة من شك فيه طالما الامر الغني قد قلت الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل قوي مكتسب فقال إن الصدق لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي يعني ذي قوة ولكن لو أردت اعطيناه يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث كاد يعطيه بما يدل على ماذا على أنك لو أعطيت الزكاة من تشك فيه فقد وقعت وأخير حديث الشهير تصدق الليل على بغي وغني والحديث ماذا والحديث مشهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم رواه وأخبر به الأمة ولم يتعقبه يعني لم يتعقبه لو أنه قال صدق الليل على غني وهذا لا يجوز ويجب رد الصدقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر الحديث ولم يتعقبه قلت يقوي هذا ما جاء في تمام الرواية لعل الغني ماذا يستحي بهذه له النفقه قلت اما اما القول الثاني وهو قول ابي يوسف وأحمد رحمهم الله من انها لا تجزئ ووجوب اخراجها مره اخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فأوجب إخراجها لمن؟ ها للفقير فمتى لم تخرج إلى فقير فإنها لا تجزي ويجب إعادتها ولأن هذا من الظن الذي بان خطأه قلت والراجح والأول لأن الأصل في العبادة عدم الإعادة وأن العبادة لا تكون أو لا تقع مرتين ثانيا ثانيا من وجوب اطراح الشك كل الشك وعدم العبرة به وبخاصة الشك يكون بعد العبادة ثالثا لأن الزكاة وإن كانت مواساة للفقير فلا تكون غرامة للغني دي مسألة مهمة جدا نعم الزكاة مواساة للفقير لكن مش لأجل الفقير تسطو على مال من على مال الغني ليست اشتراكية هي ليست ايه؟ اشتراكية إنما الزكاة تجب في مال الغني على شروط مخصوصة واضح على شروط مخصوص مواساة لمن؟ للفقير زي يشوف الإسلام راعى في الزكاة الغني أين مراعاة الإسلام الغني في الزكاة؟ وجوب ماذا؟ النصاب لكن ما دون النصاب لا يعد ماذا؟ غنية اتنين راعة الغني من أن الزكاة تجب بعد حولان ماذا؟ الحول مدي ما مراعا لمن للغني ما لوش أخرج الزكاة كل يوم ولا كل شهر إنما جعلها مرة فين؟ مرة في السنة وهذا من باب مراعاة الإسلام لمن غني اثنين جعل قدر الزكاة كم اثنين ونصفين في المية وهذا مراعاة لمن للغني ما لنه أخرج أربعين في المية على طريقة الضرائب الأمريكية أربعين في المية من الدخل ضريبة واضح ولذلك هناك دافع الضرائب يتبقح وممكن يبسخ في وجه من في وجه الحكومه ليه أنا بديكم أربعين في المية فالإسلام الاسلام ترى أنه كما اعطى الفقير مواساة في الباء في الوقت نفسه لم يظلم من لم يظلم له الغني وهذه وسطية ماذا الإسلام نعطي الفقير من جهة ولا نظلم من الغني من جهة وهذا هو الفرق بين الإسلام والاشتراكية الاشتراكية تسطو على أموال الناس باسم ماذا باسم الدولة وباسم حق من الجميع وليس هو إلى الرأس مالية الرأس مالية التي تطحن من الفقير ولا وجود للفقير في المجتمع الرأس مالي ولذلك نظام الإسلام في الاقتصاد هو ما بين الرأس مالية والاشتراكية ما بين النظام الكلاسيكي والنظام الحر فهناك وسطية ولذلك طالما قلت لبعض إخواني في شرح دروس ومحاضرات الزكاة اعلموا أن الزكاة من جهة موسى للفقير ومن جهة ماذا ليست ظلما للغني فاحنا لو ألزمنا الغني في هذه المسألة أن يخرج الزكاة مرة ثانية نكون قد ايه؟ قد ظلمناه واضح سالسا ولا رابعا قلت ومن نظر في أصناف الزكاة أو في الأصناف السمانية المستحقة للزكاة وجد منهم ماذا من فيه شبه غنى كمن ابن السبيل شبه الغنى لأنه ممكن يكون انقطع به السبيل هنا لكنه في بلده يملك الإسلام ما بعد ما تروح بلدك ايه رد ما أخست وشبه الغنى موجود في من المؤلفة ما قال خزوا من المؤلفه أموالهم بعد أن تثبت قلوبهم على الإيمان وفيه العاملون عليها والعاملون عليها قوم ماذا قد يكونون ماذا أثرياء واغنياء مش كده أليس كذلك طيب قلت خامسا والعبرة كون العبادة وقعت مجزئ بشروطها الشرعية والإعادة لا تكون بالشك خاصة وهذا الشك لا يؤثر لأنه بعد العبادة يعني أن تعطيت رجلا تظنه فقيرا من الزكاة وبعد ما مشى وانصرف علمت أنه ماذا أنه غني يبقى عبادتك في الأصل وقعت بشروطها الشرعية مال بلغ النصاب أعطيته النصيب المقدر أعطيته لمن تظن أنه ماذا أنه فقير خلاص يبقى العبادة وقعت إلا عيد هذه العبادة ويمزمه بإخراج زكاء أخرى عليه ماذا الدليل بهذه المسألة الثانية ولا الثالثة الشك في الطهارة مسألة الشك في عدد الركعات ومسألة ماذا الشك في من دفعت لي الزكاء نأخذ مسألة رابعة آخرة صيام يوم الشك ما هو يوم الشك الأول ويوم الثلاثين من شعبان قلت فائدة ويجوز صومه لصاحب العادة ويجوز صوم لصاحب العادة قولا واحدا أو راجحا لا يحضرني الآن إن كان قولا واحدا يعني قولا واحدا على اجماع أو قولا راجحا أو قولا راجحا فإن لم يكن فهو قول الجمهور على كل حال إيه؟ قولا راجحا بالدليل فإن لم يكن فهو قول الجمهور على كل حال في حق في حق صاحب العادة في حق من صاحب العادة لحديث الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمنا أحدكم رمضان بيوم أو يومين لا تقدمنا أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما إلا أن يوافق صوما يصومه من أحدكم يعني كهذا العام يوم الخميس يوافق يوم التاسع والعشرين من شعبان فمن كانت له عادة صيام الاثنين والخميس فإن له أن يصوم ماذا؟ هذا اليوم اللي هو التاسع والعشرين من شعبان بلا تسريب ولا حرج واضح؟ له أن يصوم في حق صاحب العادة قلت ولما تقرر من قاعدة هذه قاعدة عموم أن العادة أن العادة تدفع الكراها حكم بالكراهه تدفعه العادة يعني ايه أنا متعود أصوم يوم ويوم جي يوم السبت. هنا الكراها ترتفع في ماذا في حقي لأن أنا صاحب عاده عادة أنا متعود أصوم يوم ويوم جي يوم شعبان ثلاثين شعبان تمام يبقى لا حرج لأن العادة ترتفع في حقي انا متعود اصوم يوم ويوم جي يوم الجمعه كراهه ترتفع فين في حق يبقى عندنا قاعده شرعيه ان العاده تدفع إيه؟ تدفع الكراهه العاده تدفع الكراهه في الصوم ده ضابط شرعي واضح طيب يبقى هذه الصوره الاولى ليه من صامه صوم عاده لا حرج عليه واضح قلت اما صوم احتياط أما صوموا احتياطا ففيه أقوال لأهل العلم وأرجحها وأرجحها القول بعدم الجواز وقد قال به نفر من الصحابة كثير هم عثمان وابن مسعود عثمان وابن مسعود وابن عباس عثمان وابن مسعود وابن عباس عزيفة وعمار وقال به الظاهرة وقال به الظاهرة وهي رواية وهي رواية في مذهبي الشافعي وأحمد من أنه لا يجوز ماذا صوم والجواز عند الأكثرين منهم على التحريم عدم الجواز عدم الجواز عند الأكثرين منهم على ماذا على التحريم يعني يحرم صومه قلت و داود وابن حزم وهي رواية وهي روايه عند الشافعي وأحمد رواية في مزابيش الشافعي وأحمد وعدم الجواز عند بعضهم على التحريم لأن عدم الجواز تشمل إيه تحريم وتشمل كراها لكن هنا عدم الجواز يعني تحريم وذلك لحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم من صام يوم الشك فقد عصى ابي القاسم قلت وهذا صريح في المنع والتحريم لان المعصيه لان معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم حرام واما الدليل الثاني فحديث ابي هريره حديث ابي هريره لا تقدموا رمضان لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما إلا أن يوافق صوما يصوم أحدكم قلت وهذا فيه تحريم صوم يوم الشك وهذا فيه تحريم صوم يوم الشك من جهتين من جهة النهي ابتداء لا تقدم والاصل في النهي المنع والتحريم ومن جهة ماذا تأكيد النهي بالاستثناء في حق صاحب العادة في الاستثناء إلا أن يوافق ممكن تؤكد الشيء بالاستثناء لما أقول لا تعطي الطلبة إلا عمرا يبقى لا تعطي هذا إيه نهي عن إعطائه طب لما استثنيت عمر يبقى أكدت على الأمر إليه الأول إن الاستثناء تأكيد على الأمر ما انت عشان تعطي عمر وحده فقط يبا هذا تاكيد على انك لا تعطي ماذا غير عمر فالاستثناء اكد الامر الايه الاول مفهوم يا رجل تعيد ها قرأتها ما في وجهك صحيح والله طب عبر بوجهك عن هذا الفهم ايه ايوه نعم نعم يبقى اذا الاستثناء تاكيد على ماذا على الاصل واضح الكلام طيب قلت الدليل الثالث ما امر به صلى الله عليه وسلم اكملوا عده شعبان يعني ثلاثين يوما والامر باكمال عده شعبان هو امر بالفطر لزوما وتحريم صيام يوم الشك وقد ذهب و قد ذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية صومه إذا حالت الرؤية وهذا مروي عن عائشة وأسماء ومعاوية وهذا مروي عن عائشة وأسماء ومعاوية وعمر وعلي وانس وعمر وعلي وانس ورواية عند أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم يعني هلال رمضان فاقدروا قدره فاقدروا قدره فتاولوا قوله فاقدروا قدره يعني ضيقوا شعبان ووسعوا رمضان لأن هذا يأتي في لغة القرآن الكريم تقدير بمعنى التضييق كما قال تعالى فقدر عليه فقدر عليه ماذا؟ رزقه وأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه وفي الآية الأخرى وأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فماذا؟ فقدر عليه رزقه يعني فضيق عليه فقالوا ضيق شعبان قلت وبهذا تاولت السيده عائشه وهي التي قالت لان اصوم يوما من شعبان احب الي احب الي من ان افطر يوما في رمضان ونصروا مذهبهم ونصروا مذهبهم بان هذا مبني على الاحتياط للعباده وذهب اخرون من أهل العلم استحباب صوم يوم الشك تطوعا من غير من غير فريضه وهناك قول قوي أن الناس تبع لإمامهم، فإن صام صام، وإن أفطر أفطر. ودي مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم. ونحن على اعتاب رمضان خاصة ونحن نستقبل رمضان الأسم كل عام بفتنه ونودعه بماذا بفتنه؟ وهذه الفتنه وقودها طلبة علم والدعوة المر التي نسمع كل عام نحن نصوم مع السعودية ولا نصوم مع مصر؟ الأصل في مسألة العبادات أنك تؤديها مع من؟ مع ولي أمرك ومع جماعة من؟ المسلمين أنت تصلي الآن فين؟ مع جماعة المسلمين وتصلي خلف من؟ إمام المسجد إن أقام الصلاة الآن ماذا نفعل؟ صلي وراءه صحيح؟ لو قال الواتي إمام المسجد الصلاة جامعة قوم نصلي الاستسقاء نخالفه ولا نصلي وراءه صلي وراءه تمام. فالأصل أنك تؤدي الصلوات أو تؤدي العبادات مع إمامك وتؤديها مع جماعة المسلمين هذا الأصل ينسحب على ماذا؟ على كل التكاليف من الصوم للأسف رأينا شبابا يصل الأمر أنه هو يصلي صلاة العيد في يوم منين؟ من رمضان وخرجين صبح بدري بعد الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ماذا لا ما ينبغي أن يشق أحد عصما شوف سيدنا علي لما أرسل أبو بكر فقال أين ابن أبي طالب فجاء سيدنا علي قال يا ابن أبي طالب أتشق عصى المسلمين الناس كلهم بيعوا أنت ما بيعت له قال لا تسريب عليك يا خليفة رسول الله وسلم إذا من فارق جماعة المسلمين في الطاعات والعبادات فهو يشق ماذا يشق عصى المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم شوف عرف أهل الضلال والفرق بماذا بقوله التارك لدينه المفارق للجماعة فمفارقة الجماعة ترك للدين والأصل أننا ماذا أننا نقيم العبادات والطاعات مع من مع جماعة المسلمين سواء بقى الجماعة الكبيرة أو الجماعة إيه؟ يعني الجماعة الصغيرة احنا في المسجد الآن جماعة إيه؟ صغيرة اذا قام امامنا الصلاة ما ينبغي ان يعترض احد ويقول له استنى شوية هذا غطأ هذا خطأ وما ينبغي ان يدخل احد المسجد يقول له إيه؟ اقم الصلاة هذا اعتداء على حرمة من الامام سأضرب لك مثالا هل يجوز لأحد ان يأمر عليك في بيتك ها؟ ما ينبغي ما ينبغي أن يأمر عليك أحد فين في بيتك لان دا وليتك صحيح ولا لا وليتك حتى لو جاء صهرك اللي هو ولي من ولي زوجتك في الأصل اللي هو أبوها وجاء الله تعالي وخرج روحي معاي هذا يعد اسما لأنه اعتدى على ماذا على ولايتك فالمثل الان خطير من هذا الباب هذا القول الرابع لامه العلم قلت والذي يترجح في هذا الباب هو تحريم صيام يوم الشك وانه لا عبره بهذا الاحتياط ثانيا لان الاحتياط لا يكون تشريعا ولا يكون ولا يكون الاحتياط حكما عاما ولا إلزاما سالسا لأن نصوص المنع أقوى وأظهر في منع الصيام يوم الشك رابعا وأن ما احتج به المخالفون اللي هي فقدروا وإنما قوله فقدروا جاء بيانه في الحديث الثاني اكملوا عده شعبان ثلاثين وأما صيامه تطوعا فلا دليل عليه البت بقيت مسألة تحت قاعدة الشك أرى أن نحن ننهيها اليوم بالمرة عشان تنتهي القاعدة وهي المسألة الأخيرة الشك في الحدود هل تقام الحدود بالشك؟ ولو ان هذا الشك عظم في طب طب الله الله اكبر <تصفيق> الله لا الله والله الشباب احرص اننا نبصوا عيي على الله عيي على الله أصابك الله أصابك لا إله إلا الله يبا اخر مساله وهي ماذا الحدود قلت والحدود تضرع بالشبهات ولا حد مع الشبهه والشك وفي ذلك الاصل العام رأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم قلت حتى لو قوي هذا الشك وعظمت الشبهة كما في قصة عمر الشهيره لما شهد سلاسة على رجل لما شهد ثلاثه على رجل بالزنا ومن هؤلاء الثلاثه من ابو بكر يعني شوف منهم صحابي شهادته تعدل شهاده ام الا ان جاء شاب فشهد ولكن على غير الزنا يعني قال رايت ولكن لم أرى ماذا لم أر الزنا مع أنه ذكر وصفا يكاد ينطبق على ماذا على الزنا يعني هذا الشاب ذكر وصفا يكاد ينطبق على ماذا على الزنا فجلد عمر الثلاثه حد قسف ثمانين وبر الرجل وبرا الرجل ابو بكر يا رجل وبعدين كيف يقضي عمر في وجود ابي بكر صحابة ما يمكن ان يتجاوزوا يعني عمر ما يكون له ان يقضي في قضاء مع وجود من ابي بكر الصديق نعم إننا الهاء كانت واضحة، والهواء خرج فيها. قلت أبو بكره. إيه؟ لا أبو بكرة ايون الراوي الصحابي أبو بكرة الراوي. فشوف ما عندي شبه كانت قويه لكن عمر درى درى الحد. وما أقام الحد مع ماذا مع الشك وماذا والشبه قلت كما لو وجد مال مسروق في حرز رجل يعني لو وجد مال مسروق في حرز رجل يعني فين في بيته وقصة اليهودي الشهيرة معروفة لما سرق مال ووضع فين في بيت اليهودي فنزلت الآية تقول ولا تكن للخائنين خصيم اليهودي ما ترى شوف الإسلام يدافع عن من عن يهودي سبحان الله يبقى إذا هذه مسألة أخرى من مسائل الشك قلت وعليها فقس من مسائل الشك ما يأتي الشك في عدد الطوافات فيبني على الأقل الشك فيما وجده في ثوبه أهو مني أم غير فإذا فليس منيا إلا أن يتحق الشك في الرضاع فيغلب التحريم لانه هو الاصل شك في الرضاع يعني لو جت امراه قالت انا ارضعت هذا الرجل وامراته يفرق ماذا بينهم يفرق بينهم حتى لو حصل شك في عدد قالت مش عارف خمسة ولا أربعة يبقى نجعلها كم خمسة يبقى ما في كل حكم نبني على الأقل في حكم نبني على لي على الأعلى نبني على الأقل في المسائل التي أصلها الطهارة وأصلها الإباحة ونبني على الأعلى في المسائل التي أصلها التحريم واصلها المن كما جاء في حديث المرأة السوداء التي زعمت أنها أرضعت صحابيا وامراته ففرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف وقد زعمت أنها ارضعتكما يبا هذه مسائل أخرى تطبيقية على قاعدة الشك قلت فائدة في القواعد المتفرعة عنها في سبع قواعد تفرعت عن هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء الشيء عليه؟ على ما كان عليه ثانيا الاصل براءه الزمه اصل براءه الزمه يعني لو شككنا فلان ده متهم ولا غير متهم هنغلي به عدم التهمه والبراءه ثالثا الامور العارضه عدم الامور العارضه ايه يعني ايه الامور العارضه عدم يعني رجل فقيه جي قال في, في مساله كده قولا ايه صعبا هل تنتفي عنه صفه الفقيه الجواب لا لان الامور العارضه ايه عدم تمام الامور العارضه ماذا عدم لا يعتبر بها قاعدة الرابعة لا عبره بالظن البين خطا طب ليه حد جعلنا الظن البين خطأه لان في نوع من الظن يكون ماذا راجحا اللي هو الظن الذي تحتف به ماذا قرائن خامسا لا عبرة بالوهم سادسا لا ينسب لساكت قوة لا ينسب لساكت قوة سابعا اضافه الحدث الى اقرب وقت وقته او اقرب اوقاته يعني رجل نام نومتين نام بعد الظهر ونام بعد العصر جه عند المغرب اكتشف انه ماذا انه جنب واحتلم هنا يكون احتلامه من نومه الظهر ولا من نومه العصر ها من نومه العصر فالشيء يكون الى اقرب الى اقرب اوقاته واضح كما لو قام صباحا فصلى الصبح والظهر ثم نام بعد العصر فوجد بعد العشاء أنه اجن انه جن جي يغتسل لعله نظافه او نحوي فوجد منيا في ثوبه تحقق انه مني هنا لا يعيد صلوات اليوم إنما يعيد صلوات الايه صلاتي المغرب والايه والعشاء فقط هذه سبع قواعد تفرعت عن هذه القاعدة وتبقى لنا أو يبقى لنا مبحث تحت هذا الحديث ومبحث الفوائد له العام وطبعا هذا الحديث ما تحت فوائد كثيرة ولذا قد, قد ننتقل في الغد إلى حديث من؟ إلى حديث أم محصن الأسدية اللي هي بنت عكاشة بن محصن الأسدية ونبدأ في مباحثه في الغد لأننا نسابق الوقت إذ بيننا وبين رمضان أسبوعان فقط في الغد طبعا موعد تسليم الأبحاث لأن غدا الخميس وطبعا قد أعذر من يتأخر في تسليم البحث ولكن يلزمني أن لا أسوي بين ماذا بين الجميع صحيح بين من سلم البحث اليوم وأمس ويسلمه ان شاء الله تعالى غدا فلست أسويه بمن يسلم البحث إيه السبت أو الاحد ولكن على العموم انظر أمرك نأتي إلى الحصة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى زوجاً